في الدرس لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريه هل تعرف عزيزي التلميذ من قائل هذه العباره اذا لم تكن تعرفه فاضغط على الصوره لتعرف من هو انه مصطفى كامل الزعيم الوطني والان هل خمنت من هو بطل درسنا اليوم هيا بنا لنقرا الدرس ونعرف المزيد عنه